يا امامي حبيبي يا امامي حبيبي يا امامي يا حسين يا حسين جيتك امشي واشواقي بتضيق امام المعتقد بك الرجيه امام معتقد بك الرجيه سلاما للحسين ابن الزكية سلاما للحسين ابن الزكية جيت وعارف بحقك علي جيت وعارف بحقك علي بانيني وحانيني بانيني وحانيني بجهتك يا حسيني بجهتك يا حسيني يا حسين يا حسين habibi ana mne ya hasan ya hasan bijetak amshi w ana li howatak bashig majnoun min ishq janiatak bijetak amshi w ana li howatak bashig majnoun min ishq janiatak جوان عابس وانا فديتك ولا ضيعت من انا لقيتك ولا ضيعت من انا لقيتك كلامي وسلامي كلامي وسلامي تسمع يا امامي تسمع يا, امامي يا حسين يا حسين يا امي حبيبي يا امامي Ya Bibi, Ya Emami, Ya Husein, Ya Husein والعشق هذا خلودي لجن خطك الباق أهدي وجودي عشكتك والعشق هذا خلودي لجن خطك الباق أهدي وجودي يا سلم كرام ألبي يا سلم كرام خدودي يا دمع العروق منها خدودي يا دمع العروق منها خدودي انادبك واحبك وهنادبك واحبك وجودي من حبك وجودي من حبك يا بوسه يا بوسه انا حبيبي يا امامي حبيبي يا امامي حسين يا حسين يا جرن الدار كلها اهلها يا جرن الدار كلها اهلها انا اروح ما حدك ما تملها انا اروح ما حدك ما تملها تزورك هذه كل غايته ملها هذه كل غايته ملها نحلفك للضلع تقبل عملها حلفك بالضلع تقبل عملها شوفك وطوفك جنة ما عفك شوفك وطوفك جنة ما عفك يا حسين يا حسين الإخراج والهندسة الصوتية محمد جاسم الكربلاء الكلمات للشاعر الحسيني فاضل الزياد أداء الغادود الحسيني حيدر الكاظمي إنتاج وتوزيع مؤسسة كريم الحسين الفاطمية 0780153 7087 ونسالكم الدعاء معتقد بك الرجيه سلاما للحسين بن الزكي